لا اله الا الله القرءان بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق القلب صوق سفى القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر تلالا وسرعنا يومئذ المستقر ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصير لتعجل به إما علينا جمعا وقرآن فإذا قرأناه فاتقنا الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة فهو إنه الفراق <تصفيق> والدفة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أَلَعَلَمَ مِنْ رُزْزٍ جَيِّدِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ أَلَيْسَ ذَلِكَ بقادر؟